الله عليكم مبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول السائل شيخنا الفاضل قد قدر الله علي تسلط المشعوذين من المجرمين والشياطين والحمد لله على كل حال ومن حق المؤمن على المؤمن أن يوصيه بالصبر فهل من كلمات ترفع بها الهم؟ تكسر جدار الحزن والظلم وفر الله لنا ولكم هذا الباب أنفع ما يكون فيه بل لا ينفع في ذلك إلا إلا هو ألوه التوكل على الله وحسن الثقة به وتمام الالتجاء إليه عز وجل فإن الصادق في توكله على الله وانتجائه إليه يقيه سبحانه وتعالى من شرور هؤلاء وغيرهم حتى لو كادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل الله له مخرجا وقد قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا وقال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى وقال تعالى أليس الله بكاف عبده قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه فالذي يوصى به هذا الأخ السائل ونوصي أنفسنا اجمعين بذلك هو صدق اللجوء إلى الله تمام التوكل عليه وحسن الثقة به جل في علاه ومداومة الدعاء والتضرع إلى الله وأن يجعل العبد خوفه من الله وحده إنما ذلكم إنما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين فالتخويفات التي يلقيها الشيطان في القلب من, من أوليائه أولياء الشيطان يدفعها المرء بالتوكل على الله والثقة به وحسن الانتجاء إليه سبحانه وتعالى ومداومة الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل وبهذا يكون الفرج ويكون التيسير بإذن الله جل وعلا نعم صلى عليكم يقول من الله علي بالحج هذا العام فله الحمد أولا وآخرا نود منكم نصيحة لما بعد الحج النصيحة لما بعد الحج العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا في ما تعلق ب علامات القبول علامات القبول قبول الأعمال أن من علامات قبول الحج أن تحسن حال العبد بعد الحج، فإن كانت سيئة بعد الحج تكون حسنة قبل الح، كانت سيئة قبل الحج تكون حسنة بعد، وإن كانت حسنة تكون أحسن بعد الحج، فهذا من علامات القبول لأن الحسنة تنادي أختها وتدعو أختها، فإذا وجد من نفسه اقبالا على الحسنات وحرصا عليها ورغبه فيها وانصرافا عن ذنوب كان يفعلها قبل الحج فهذا من علامات القبول لكن بالله لو أن انسانا حج ثم وجد نفسه بعد الحج مقبلا على الذنوب مكبا عليها معاودا لفعلها فهذا ليس من علامات الخير ولا من علامات القبول ولهذا مما ينصح به الحاج بعد الحج أن يجاهد نفسه على الاستقامة أن يجاهد نفسه على الاستقامة على طاعة الله والمواظبه على عبادة الله والبعد عن الذنوب ودائما يذكر نفسه إن حدثته بالذنوب بحاله في الحج لأن الحج كما بين العلماء مدرسة للتربية على الفضائل والتخلي عن الرذائل مدرسة عظيمة جدا والله جل وعلا قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم الحج مدرسة يشهد فيه الحاج من الدروس والعبر العظيمة الشيء الكثير مثلا لو أن إنسان رجع إلى بلده وسمع المؤذن ينادي حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح ثم وجد نفسه في كسل من أن يقوم للمسجد ليصلي يقول لنفسي أين لبيك اللهم لبيك ما تستحي في أرجاء مكة وفي جاجيا ترفع صوتك لبيك اللهم لبيك والآن تدعى للصلاة وهي أعظم من الحج ولا تلبي النداء أين التلبية وقل مثل ذلك في عموم الطاعات والفرائض. ولهذا ينبغي على الحاج بعد الحج أن يحرص على الاستقامة وأن يجاهد نفسه على صلاح حاله واستقامة أعماله وطاعته لله سبحانه وتعالى. ومنما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى في في هذا الباب علامات القبول أن يبتعد المرء عن العجب بالعمل هذه مصيبة. قد يعجب يصاب الإنسان بعجب مثلا بحجه ويذهب الى بلده للمفاخرة وللمراءات وهذه محبطات الاعمال والعياذ بالله ومن أسباب رد العمل وليست من علامات الخير ولا من علامات القبول بل الذي ينبغي في هذا الباب أن العبد إذا انتهى من العمل يستصغر عمله ويستقله يعده قليلا صغيرا وأن حق الله أعظم من هذا الذي قدمته وأنني مقصر في عملي ولهذا شرع لنا في تمام الحج أن نستغفر كما في آيات الحج من سوره البقرة أن نستغفر الله سبحانه وتعالى لأن مهما اجتهدت في تكميل حجك لا بد أن يكون عندك قصور ونقص فاستغفر الله سبحانه وتعالى والاستغفار يجبر النقص لكن إذا خرج الإنسان من حجة ومعجب بعمله ويرى أن عمله من أحسن الأعمال وقربة من أفضل القرب وما إلى ذلك ويدخل على قلبه العجب ثم يتورط أيضا بالمراءات والسمعة وأشياء من هذا القبيل هذه كلها من محبطات الأعمال فمن علامات القبول أن يستسقر الإنسان العمل ويستقله يرى ان عمل قليل جدا في حق الله في جنب الله سبحانه وتعالى وكذلك من الأمور التي يعنى بها أن يرجو الله القبول مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في صفات المؤمنين الكمل قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجله أنهم إلى ربهم راجعون يؤتون ما اتوا اي يقدمون ما يقدمون من الطاعات وهم خائفون الا تقبل فيخرج الانسان من حجه وهم خائف الا يقبل ويرجو الله القبول ولهذا مضت السنه من لدن زمن الصحابه أن يقول الناس بعضهم لبعض في عيد الاضحى والفطر تقبل الله منا ومنكم اي صيامنا وحجنا تقبل الله منا ومنكم كل يدعو للاخر بالقبول لأنه لا أحد يجزم لنفسه بأن عمله متقبل بل يرجو الله سبحانه وتعالى القبول ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة والمنافق جمع بين إساءة وأمن يسيء العمل وهو آمن بينما المؤمن يحسن في العمل وهو خائف عبد الله بن أبي مليكه يقول أدركت أكثر من ثلاثين صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه فالإنسان يكون في إحسان في العمل وأيضا في الوقت نفسه يرى أنه مقصر ولا يزال مفرط وان حق الله عليه أعظم وهذا يدفعه إلى المجاهدة للنفس على المزيد من الصلاح والاستقامة والإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى كما قال الله جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينا ونسبوا لنا وإن الله لمع المحسنين نعم حسن الله عليكم يقول بعد النفرة من عرفات نزلنا بمزدلفة إلى بعد منتصف الليل ونظرا لوجود الضعفه معنا في الحملة دفعنا من مزدرفة إلى ميناء بعد ثلث الليل الآخر فهل علينا شيء؟ ليس عليكم شيء لأن لأنكم أخذتم بالرخصة لكون معكم الضعف وعجزة فلكم الرخصة من بعد منتصف الليل بالانصراف إلى ميناء ولا حرج عليكم في ذلك نعم الله ليكم عن أقل مدة للاعتكاف هذا فيه خلاف بين العلم لكن الأقرب الله أعلم أن أقل مدة للاعتكاف يوم وليلة أقل مدة للاعتكاف يوم وليلة نعم حسن الله عليكم يقول هناك رجل دائما يحلف بالطلاق فما حكم ذلك هذا ما يجوز ولا ينبغي أن يجعل الطلاق على على لسانه وهذه عادة موجودة عند بعض الناس وفي بعض المناطق في كل شيء يحلف بطلاق أهله يحرف بطلاق أهله فهذا ما يجوز ولا ينبغي الإنسان أن يجعل هذا على لسانه والحلف أصلا يتجنبه ولا يجعل الله عرضة ليمينه يتجنب ذلك ويحرص على البعد عنه نعم صلى الله عليكم يقول هل من ترك التدخين وعقد العزم على تركه لأنه جاء إلى بيت الله حاجا يكتب له حسنا نعم يعني هذا من التعظيم للشعار الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب فاذا ترك الدخان ومراعاه لشرف الحال وشرف الزمان وشرف المكان فهذا من التعظيم لشعائر الله وهذا والتعظيم لشعائر الله من تقوى القلوب فهو يؤجر على ذلك وينبغي عليه ان يكون هذا الترك ل التدخين في هذه الأماكن المباركة وفي هذه الحاله المباركة تركه له إلى الأبد وكثير من الناس كان تركهم للدخان ولغيره من المعاصي في حجهم إلى الأبد عادوا وقد تخلصوا من ذنوب كثيرة كثير من الناس يظن أنه لا يتخلص منها لكن بفضل الله عليهم وتوفيقه لهم بالإقبال عليه بالدعاء والإلحاح و الرجاء والصدق مع الله في الدعاء صار حجهم بوابة خير ونقطة انطلاقة إلى الصلاح والخير والفلاح والبعد عن الذنوب والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له نسأل الله أن يوفقنا اجمعين لكل خير وأن يهدينا إليه سرّا مستقيما